فَكَانَ قَامَ قَوْسٍ أَوْ أَدْنَى فَأُوحَى إلَى عَبْدِهِ مَا أُوحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَا رُؤُنَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى إِنْدَ سِدْرَةِ الْمُلْدَغَى إِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يُقْشَ السِّدْرَةَ مَا يُقْشَ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 الملائكة تسفية الأمثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعلم عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم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 الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة, وإذ أنتم أجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا أنفسكم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 شئتا اخرى وانه هو اغلى واغلى هو رب وثمود فما ابقا وقوم نوح من قبل انهم كالوهم اظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آل ربك تسمار هذا نذير من النذور الأولى أزفة الأزفة ليس لها بدون الله يكشفه أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَلَا تبكون وَأَنْتُمْ سامدون فاسجدوا لله واعبدوا